شبكة عباقرة التلاوة تقدم uh, <laughs> وابو الى بني mm <laughs> Is that ألي أن المسجد كما أن رَبَّنَا تَغَفَّرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كم وإن أتتم فلا فإذا The <laughs> whole In a to What do you يا <تصفيق> رب I'm sorry. جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا, فمحونا We <tries> are وفعدنا الليل عنها أرى آيتين um Oh Is our... أروز فقضى <تصفيق> ربك ان قَدَارًا بُكَاءً لَكَ We <sweak> ¡Oh, no! Oh, Go sous Oh. mm -hmm. Oh! Uh -huh. مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مشؤولا وأوفوا الكيل إذا زنو بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تقول ولا تقف ما ليس لك Allahumma